افِي ظُلُمَاتٍ وَصَلَوَاتٍ وَصَلاتٍ وَصَلَاتِ النَّاسِ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فرجا İzlediğiniz için عن الى الحول غير اخواي وان خرجنا نفنا جناح علينا فيما فعلنا في وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آيات ذي لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذي 117. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 118. إن الله لذو فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلون من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أوضاعف كثيرة والله